واضح عيما ما شاء الله واضح المراحل واضح العقل دول عاقل واضح واضح العقل دول عاقل بالجواد من رحاب كظميه بالجواد قاضميه للامام المنتظر ارفع قضيه للامام المنتظر والله قاضيه يمكن ما نقطع كل نزاع طائفي يمكن ما نقطع كل نزاع طائفي ويال الزهر لو ويال معي ويال الزهر لو ياو معي ثابت اختياري عايش اختاري ثابت اختياري عايش اختاري امشي الدوي برخاوه ارفضك تنازل مش دوا ورخا ارفضك طبعي طبعي طبعي ما رب صم واقسم صحن الجوادين عشره اقسم واقسم صحن الجوادين لو انشيا في ركبتي ما انطي بحش لا انشيا في ركبتي اكل لا اكل لو انشيا محمد وعلى بد ما ترمش العين على محمد وعلى بد ما ترمش العين حب علي ما يقبل القسمه على الحرب فدائي بالحرب فدائي انا بالعز بكا يا بالحرب فدائي تربيه محرم تربيه محرم مصاحب المراجع مصاحب طبعي طبعي طبعي ما نصاب مذهبي ومعاني واخلاقي الشعائر مذهبي ومعاني واخلاقي الشعائر واللي جامل بيها مات في قال مظاهر واللي جامل بيها مات في قال مظاهر سمعوهم سمعوهم واللي جامل كم سقيفة اتصيب اتصيب اتصيب لو انعز دقيقة كل من في طريق واضح عقيب بن كل من يصيح يصيح ايوه واضح عقيب بن اللي من في طريقه جاهل يضدني اللي شظل اجادي جاهل يضدني طرحي ما جاءل طرحي ما جاءل عطر المراحل طرحي ما جاءل عطر المراحل طرحي لذيذ انجلوني عطر الخادم الحسين الشاعر حمزه السماوي لا تعيش معصوم من اجلي ضحايا هم احترف كل نهاية شلون اجازي هم احترف كل نهاية لو ان كل العالم يصير بورايا لو ان كل العالم يصير بورايا ابقى شايل يا حسين بجف رايا شايل يا حسين ذل رايه وتهضبها ابقى شايل يا حسين ذل رايه ابقى شايل يا حسين ذل رايه اي ما يغرني منصب دمي لازم اكتب ما يغرني منصب دمي لازم اكتب يا حسين نعدي بالعهد اواصل يا حسين نادي بالعهد طبعي الما وفى اللي عايش سفينه وين راح الما وفى اللي عايش سفينه ما عرف قال النبي ما عرف دينا ما عرف قال وين وين المحتصب جلونه وين شوفوا صحن ما حضر واحد عينا شوفوا صحن ما حضر واحد عينا تحكم الوقائع طيبه المرضع تحكم الوقائع طيبه المرضع bel asl akide bayin al tafadil bel asl akide bayin al taf tabii tabii ma الحق طالب يا الله عنصري سمانك يا بالحق طالب منبري علمنا جيل كل المذاهب منبري علمنا جيل كل المذاهب بس اذا توصل حسين والمواكب بس اذا توصل حسين والمواكب تسوي لك النسوب حمايه وقشيش من نواصب النسوب حمايه وقشيش من نواصب اضربها نسوب وحمايه وقشيش من نواصب هلا النسوب وحمايه وقشيش من نواصب فتوح حيدريه غير عرع فضيه فتوح حيدريه venit jacta hilaritas deserat adiuita adiuita adiuita